All will lay in the shape of one of the ye rk kom don't appear الذي Oh. Thank mm -hmm. you. Amen, amen, amen, <laughs> oh, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ İzlediğiniz için لا عدر السمي من يبقى Oh uh -huh. Thank <laughs> you.